Hatmi Şerif, okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 23. <gülüyor>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 من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كن لم جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحينا هذا منها حبا فمنه وَاجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْكُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُونَ 117. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 118. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم والشمس تغذير مستقر لها ذلك تغذير العزيز العميم بل غمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون الغديم للشمس ينبغي لها أن 119. وإنك القمر الليل سابق النهار 110. في فلك يسلحون 111. وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في فلك المشحون 112. لهم ما يركبون وإن شأن يغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ضدون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين 117. وإذا ضيل لهم اتقوا ما بين أيديكم 114. وما خلفكم لعلكم ترحمون 115. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معيضين 116. وإذا غيل لهم مما الله غان الذين كفعون الذين آمنوا أن تطعم أن لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين فيعودون متى هذا العدد 119. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 110. فلا يستطيعون تنصية ولا إله فَنْفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَرْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِرُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْضَدِنَا هَذَا مَا بَعَدَ الرَّحْمَانُ فَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إن كانت إِلَّا صِيْحَةً مَحِدَّةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مَحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُزَوِّنَ إلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 111. واصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 114. سلام من 112. وامتاز يوم أيها المؤرمون 113. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا الشيطان إنه لكم عدو فأن يعبدون هذا صراط مستقيم، فلقد أضل منكم جبرلا كثيراً، أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْبُدُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ لَتِكُنْ تُتْعَبِدُ يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُ 117. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على استبعوا الصراط فأن يبصرون ولو نشأ لم سخنهم على مكانتهم فمستقعون ضيئون ولا يرجعون ومن عن مرهنكث في الخلق أ فلا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ فِرَمَانٌ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَفَلَمْ يَرَ أَنَّ 119. وإذنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون 110. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 111. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند فَلَا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما فلم يرَ إنسا أن خلَقناه من رُفَتٍ فإذا هُم خصِّمون ذُرَّةَ لَمَا مَسَلَ وَمَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي الْعِضَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وَالْجِبَالَ وَالْأَرْضَ وَالْجَنَّاتِ وَالنَّارِ وَالْجَهَنَمِ وَالْجَهَنَمِ 119. فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 110. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مسله بلاه فالخلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يغول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت لشئ وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم فالصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لا بعيد رب السماوات والأرض وما بينهما بردت المشارق إن زين السماوات الدنيا بزينة الكواكب فحفض من كل شيء خان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى بي لَنُسْوَنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا نَنُصِطِفَ الْخُطُفَ فَتَفَأْسَعُهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ فَاسْتَنفِتْهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَنْقًا أَمْ مَنْ خَنَقْنَا إِنَّا خَنَقْنَاهُمْ بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون فقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئن أم آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي جنرة واحدة فإذا هم ينظرون فقالوا يا ويل ما هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي يَجذبون يَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ضَئِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ما لكم لا تناصرون بل هم يوم مستسلمون فأقبل بعضهم على بعض يتساءدون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَيْدُ رَبِّنَا إِنَّا لَزَائِغُونَ فَأَغْذَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَابِينَ فإن 116. <تشتركون> إنا كذلك نفعل بالمبرمين 117. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 118. فيقودون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 117. بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم 118. وما ترزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق فَبِأَيِّ وَجْهٍ قُرُونٌ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِيضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَمَمٌ 119. ولا هم عنها ينزفون 110. وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهم بيض مكنون 111. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال, قال 116. يقول أئنك لمن المصدقين 117. أئذا متنا وكنا زرابا وعظاما أئنا لمدينون 118. قال هل أنتم اطلعون فَقَالَ عَفَرَأهُ فِي سَبَائِلِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَتُ الْجِنِّ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَدِيلٍ كُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَهْتِينَ إِلَّا مَوْتَةَ النَّائِلَةِ وَمَا نَحْنُ بِمُعَزَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَازُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَالْيَعْمَلِ الْعَامِلُ أَذَانِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُولِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَحُوجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ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 إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون فلقد ضل قبلهم أكثر الأولين فلقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة 111. إلا عباد الله المخيصين 112. فلقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 113. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أورغنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء فهذق القلب سليم إذ قال لأبيه فقمه ماذا تعبدون أيفكن آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برتب العالم نفنا نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتبلم عنه مذبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لا تنطغون فراغ عليهم ضربا باليمين فأغذلوا إليه يزفون 111. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعمدون 112. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم 113. فأرادوا به كيبا فجعلناهم الأسفلين 114. فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي رب من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه الزعي قال يا بني إني أرى في المناب أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله 112. فلما أسلما وتلهون الجبين 113. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا ذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء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 وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ بَعَلَى إِسْحَاقٍ فَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَا نُحْسِدٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ فَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا بَقَلْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ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 هُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُكْرَمِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ النُّبِيِّينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ ذَرَأْتَ آلِهَتَكُمْ أَبَدِيّ فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نرزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن من قل من المسلمين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الوابدين ثم دم نحن الآخرين وإناكم لتنظرون عليهم مصبحين وبالليل أ وَإِنَّ يونسَ لَمِنَ النُّسُلِينَ إِذْ أَبْطَأَ إِلَى الْحُوتِ الْمَشْحُونِ فَزَاحَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَضِينَ فَنْتَقَمَهُ الْعُتْبُ وَهُوَ مُذِينٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 111. فنبذناه بالعراء وهو سغير 112. عَلَيْهِ عليه شجرة من يبطين 113. فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 114. فآمنوا فمتعناهم إذا حين 115. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَعُودُونَ بَلَدَ اللَّهُ بَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ يَصْطَفَ الْبَمَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِيرٌ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا بل قد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أن عليه بفاتنين إلا من هو صالح جحيم وما مننا إلا له مقام معدوم وإنا لنحن الصالحين وإنا لنحن المسبحين وإذ كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لك عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون 110. فلقد سبقت كلمتنا عبادنا المرسلين 111. إنهم لهم منصورون 112. وإن عندما لهم الغالبون 113. فتول عنهم حتى عين فأبصرهم فسوف يبصرون 112. أفبعذاب ما يستعجلون 113. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح منذرين 114. وتبل عنهم حتى عين 115. فأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد ذا القرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشغاط كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص فَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مِنْذِرُوا مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا مَّاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَقَالَ قَالَ مَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُ وَصَبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّهَا ذَلِكَ شَيْءٌ مَا سَمِعْنَا بِهَا ذَاتِ الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا أَخْتِلَاقٌ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الْذِّكْرُ مِن بل هم في شك من ذكري بل لما يذنقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتغوا في الأسباب 111. جند ما مِنَ مهزوم من الأحزاب 112. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب 113. وثمود ذا إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاد وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فباق فقالوا ربنا عجلنا غطنا يوم الحساب يصب على ما يقولون بذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراب ذا الطير محشورة كل له أوباب. وَشَدَدْنَا مُنْكَهُ وَآتَيْنَاهُمْ حِكْمَةً فَفَصْلَ الْخِطَادِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأٌ خَصْءٍ إِذْ تَسَبَّرُوا مِحْرَاد إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاهُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْدُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بيننا من وَلَا ولن تشطط وحدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخيله تسعة تسعون نعجة ولنعجة واحدة فقال أخف النهاج عزني في الخضاد قال لقد ظلمك بسؤال معجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليب ما هم فظن داود أن فتن 117. فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب 118. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزنفاب حسن مآب 119. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ بَلْ مَا بَمَا بَيْنَهُمَا دَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَبَيْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَوَهَبْنَا سُلَيْمَانَ يَعْمَلُ عَبْدُهُ إِنَّهُ أذَلَّ إِذْ رُضِيَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ جِيَادٌ فَقَالَ إِنِّي أَحْدَثَتْ حُبًّا خَيْرًا مِنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَدارَسَ فِي الْحِجَابِ رُدُّهَا عَلَيَّ فَطَثِيقَ مَسْحَمٍ بالسُّوق والأعناق، فلقد فتن سليمان بن قيم عليك سجيه جسدا ثم أناب. قال رب في اللي و هذا ملك لا ينبغي أحدا من بعده إنك أنت ال فَزَخَّرْنَا لَهُ بِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ غُخَاءً حَيْثُ أَصَالٍ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ فَغَمَّاصٍ فَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاءِنَا فَمْمٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَالٍ وإن عله عندنا لذ فحسب ما أب والكرب عبد ما أجب إذ نادعته أن مسني الشيطان من يصب عذاب يركب برجلك هذا متسن بارد وشراب فبَهَذَنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا مَا فَعْكَفْرَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْسًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَالِحًا يَعْمَلُ عَبْدُ إِنَّهُ فاذكر عبادنا إبراهيم وإسحاط فيعوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار فَكُنْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ فَذَٰلِكَ وَكُنْ مِنَ الْأَخْيَارِ هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتُوحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ 116. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 117. فعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما تلعدون اليوم الحساب 119. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن الطاغين لشر ماء جهنم يصلونها فبسلمها هذا فينقهو حميم ورساق فأخر من شك به أزوج هذا فمنع تحم معكم لا مرحبا بهم انهم صانوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قد تمتموا لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قد تم لنا هذا فزدوه عذابا فَإِنَّهُمْ فَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرَى بِغَالًا إِن كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ اتَّقَدْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زاوت عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ الْحَقُّ تَخَاصُّ أَهْلِ النَّارِ 117. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله ذاحد قهار 118. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الوفار 119. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بِالْمَلَأِ الْأَعْلَاءِ يَخْتَصِمُونَ إِنْ حَائِلٌ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّ مَا أَنذِرُهُمْ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي صَالِحٌ بَشَرًا فإذا سويته فنفخت فيه من روحي فضعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن 111. أستكبرت أم كنت من العالين 112. قال أنا خير منه 113. خلقتني من نار وخلقته من طير 114. قال فاخر منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظري إلى يوم بعث. قال فإنك من المظرين إلى يوم لقى المعدوم. قال فبعزتك دعو بأنهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق ذا الحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيم الكتاب من الله العزيز حكيم إنا 119. إليك الكتاب من فاعبد الله مخلصا له الدين 110. أمان الله الدين الخالص 111. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا إلى الله زلفا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارَ لَمْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ فَاللَّهُمُ ذَاعِبُ قَهَارٌ خَلَقَ السَّمَاءَ بَاتِراً أَرْضَ بِحَقٍّ يُكَمِّلُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُنْكِبُهَا النهار وَعَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى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 مَهَاتَكُم صَلباً مِنْ بَعْدِ صَلْبٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ إِذَا تَخَرُّفَ إِنَّ اللهَ وَلِيُّ 119. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرْ بَازِرَةٌ مِزْرَ أُخْرَى 112. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إن نهُ علِم بذات الصدُوبِ وإذا مسَّ الْإنسَ عُبُهُ دَعَرَتْ بهُ مُذِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَذَلَهُ نِعْمَةً ثُمَّ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إليه قَدْ نُبِجَعَ عَلَى اللَّهِ أَنذَادَا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنذَادَ الْيَوْمَ لِعَنْ سَبِيلِهِ مُنْتَمِعٌ بِكُفْرِكَ قَنِيلًا إِنَّكَ من أصحاب النَّارِ أَمَّنْ هَذَا الْقَانِتُ أَنَا أَلَيْسَ سَاجِدًا مُّقِيمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ وَأَلَمْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أذكروا الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتعوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فأرموا الله واسعة إنما نبث الصادرون أرهم وَعِيرِ حِسَادٌ قُل إِنِّي أَمْرَتُ أَن أَعْجُدَ اللَّهَ نَصْلِ صَلَّهُ الدِّينَ بَلْمِرَتُ لِأَن أَكُونَ أَبَلاَ الْمُسْلِمِينَ قُل إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 111. قل الله أعبد مخلصا له ديني 112. فاعبدوا ما شئتم من دونه 113. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخذف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يَعْدُو هَذَا الله إِلَى اللَّهِ لَهُ الْمُشْرَا فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ 119. أفمن حق عليه كلمة العذاب 110. أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من مبنية تبدي من تحتها الأنهار بعد الله لا يخلف الله ميعان ألم تر أن الله أنزل من السماء ما نزلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا البان وه ثم يهيده فتراه اصفرا ثم يهيده ثم يجعله حقاما إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فَوَإِنِ الْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَاءَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي فَأَقْبَلَ الشَّاعِرُ مِنْ هُدُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَنَادَى بَدُدُدُهُمْ ذُقُودُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْنَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا لَنَا أفمن يتقي بورهه سوء العذاب يوم الغيامة فقيل للظالمين ذنقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فلقد ضربنا للناس في هذا القول آل من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رهما فيه شركاء متشاكسون 110. ورجلا سدما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 114. إنك ميت وإنهم Mennitun semma innakum yawman ubiyaati inda raddikum tahtasim Sadaka Allahu aziz Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çevik